you حبنا كل شيء سيبهنا ذكرى غاليه لحبنا ل ل م ه ا ر ا للمهار بيفكروني باحلى أ ي ا م الهنا صورتك عطرك خلصنا من د ف ر ت ك همسك لمسك 「そ رتك رت ع ط ر بلا لا أ ر ا ي ب لا ص م ر لا ل ق و م ت د و ي في ليلي لا لا ا عمر ح ب لا أراعب لا قمر اه كان ق ر ا ر ي كل ده من عشبات الشكل ده I j u b a n g d the shit f o t h a ياللي منك فرحه وهمه يامه نظره ب ت ك ف ي نار يا أنا 「わらへんなわいい」<音楽>「ラ حبايب لا اراعي بلا صغار」「ラ نقوم تنوقي في ليلي لا قمر」 「敵の柔らかい」「敵の柔らかい」「敵の柔らかい」「敵の柔らかい」